في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد ايها الاحبه الكرام طبتم جميعا وطابت اوقاتكم وتبواتم من الجنه منزلا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 هذا هو اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك نسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحبيلين. هذا لقاء متجدد مع تأملات إيمانية في صورة من كتاب ربنا جل في علاه وأفضل ما يجتمع عليه المسلمون في كل الأوقات لا سيما في شهر القرآن أن يجتمعوا على القرآن قدوتنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يلقاه كل يوم في رمضان يدارسه القرآن يتدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امين وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله ببثلي وزيادة حبيب الغالي وقدمنا في حلقه الأمس بكلام حول بعض فضائل أفضل الكلام كلام الملك العلام جل في علاه و قلنا أننا إن شاء الله سيكون لنا لقاء متكرر خلال الشهر المبارك مع سوره من كتاب ربنا يعني نتعلم من آياتها ونستفيد من معانيها ونتدبر في آياتها ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونتكلم إن شاء الله في هذه الدقائق عن تعريف بصورة الحشر سورة الحشر سورة مدنية سورة الحشر سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة المنورة نسال الله أن يجمعنا فيها على خير سوره الحشر سوره مدنيه بلا خلاف بين اهل التفسير وسوره الحشر اياتها اربع وعشرون ايه سوره الحشر لها اسمان سوره الحشر لها اسمان الاسم الأول سوره الحشر والحشر هنا بمعنى الجمع بمعنى الجمع وقيل أنها سميت بسوره الحشر لورود الحشر فيها بأن النبي صلى الله, وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وأخرجهم من المدينة وحشروا إلى الخيبر وبعضهم إلى أرض الشام وقيل سميت أرض الحشر لأن اليهود يهود بن النظير إنما حشروا إلى أرض الشام وفي أحاديث الملاحم وعلامات يوم القيامة وأحداث يوم القيامة أن أرض المحشر تكون هي أرض الشام أرض مباركة نسأل الله أن يرفع عن أهلها وعن سائر المسلمين كل هم وغم طيب يبقى سورة الحشر لها اسمان الاسم الأول سورة الحشر عرفت بذلك ومعنى الحشر المقصود من الجمع والإخراج منه قول الله تعالى على لسان فرعون الطاغية فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فيعني في يجمع الناس ويحشدهم ويريد ان يعني يعلو على كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالاسم الاول من اسماء السوره سوره الحشر عرفت بسوره الحشر الاسم الثاني سوره الحشر تعرف بسوره بني النضير صورة الحشرة عرفت أيضا بصورة بني النضير وبنو النضير طائفة من طائف اليهود عليهم من الله ما يستحقون لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة زادها الله تشريفا وتعظيما ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير إلى المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير ولا يحرمنا من زيارتها كان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود يهود بنو طريضة ويهود بنو قينخاع ويهود بني النضير كل هؤلاء طوائف من طوائف اليهود كانوا في المدينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وصار يحكمها يعني اتقاء لشر اليهود الذين هم أهل الخيانة وأهل الغدر والخسة ونقض العهود النبي صلى الله عليه وسلم اجر بينه وبينهم معاهدات, معاهدات يسكنون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا لجمله من الشروط يعني صاغها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينهم في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر، فقال عبد الله بن عباس قل سورة بني النضير. لماذا سميت سورة الحشر بسورة بني النضير؟ لأن عامة آيات سورة الحشر إنما تتكلم عن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة. فسميت سورة بني النضير لهذا السبب. و سبب إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهود بني النظير من المدينة حديث ذو شجون عند كل مؤمن ومؤمنة ونلخص ذلك وسبب إخراج بني النظير من المدينة النبوية فنقول في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل يقال له عامر ابن مالك عامر ابن مالك يلقب ومعروف ومشهور بين الناس بملاعب الاسن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا عليه من نجد فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاسلام فالرجل لم يسلم ولم يبعد لم يسلم لم يعلن إسلامه صراحة ولم يبعد يعني لم يقطع الأمل في إسلامه ووعد النبي صلى الله خيرا وقال يا رسول الله لو أرسلت معي بعض أصحابك يعلمون أهل نجد ويدعونهم إلى ما دعوتني إليه لرأيت أنهم يستجيبون يعني لو لو أرسلت بعض أصحابك معي إلى أهل نجد يعرضون عليهم الإسلام أرى ويغلب على ظن أنهم يستجيبون ويدخلون في دين الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكني أخاف عليهم أهل نجد أنا أخاف من الخيانة من الغدر على أصحابي قال عامر لكني جار لهم العرب قديما كانت تعظم الجوار لما يأتي رجل لا سيما رأس من رؤوس الناس ويقول إن فلان في جواري لا يجر أحد على الاقتراب منه والاعتداء عليه ولا من إيذائه لأنهم كانوا يعظمون الجوار فالمغم أن ملاعب الأسنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم في جواري فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه سبعون من الصحابة رضوان الله عليهم من فضلائهم وخيارهم بل كانوا يسمون بين الصحابة بالقراء كانوا يعملون في النهار بجمع الحطب وعامة ليلهم قيام بين يدي الله بالقرآن كان يقال لهم القراء من خيرة وافاضل الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم أفاضل رضوان الله عليهم لكن كان هؤلاء يعرفون بالقراء وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المنذر ابن عمرو وخرجوا مع عامر ابن مالك ملاعب الأسنة وساروا معه حتى كانوا في مكان يقال له بئر معونه بئر معونه وهي أرض بين بني عامر بني عامر الذين سيغدرون بعد قليل وحره بني سليم فلما بلغوا هذا المكان قيل أن الصحابه رضوان الله عليهم ارسلوا يعني واحدا منهم ومعه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام ابن ملحان رضي الله عنه يعني يقرأ عليهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوهم الأمان وأنهم ما جاءوا إلا بناء على جوار عامر ابن مالك وسادعون الناس للخيل قبلوا أو ابوا ذلك فكان عامر ابن الطفيل عدو الله لما سمع حرام ابن ملحان رضوان الله عليه يقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أشاح بوجهه ولم يلتفت عليه ولم يلتفت إليه ولم يأبه بما في الكتاب وما كان منه إلا أن أومى وأشار برأسه إلى رجل كان خلف حرام ابن ملحان رضي الله عنه أو اليه إليه ف طعن هذا الكافر حرام بن ملحان رضي الله عنه من الخلف بحربة حتى نفذت إلى صدره فلما رأى حرام بن ملحان رضي الله عنه الدم وضع الدم عليه وقال فزت رب الكعبة الله أكبر فزت رب الكعبة كان هؤلاء رضوان الله عليهم أعظم ما ينالونه ويرون أن أعظم ما يناله الإنسان الشهادة في سبيل الله طعن ورأى الدم وأنه مقتول لا محال فكبر وقال فزت ورب الكعبة ثم ما كان من عامر بن الطفيلي عدو الله إلا أن استنفر بعد ذلك بقية بني عامر ليلحقوا ببقية الصحابة رضوان الله عليهم فأجابته بعض البطون عصية ورعل وذكوان وحاصروا جماعة الصحابة وهذا الوفد الكريم وقاتلوا الصحابه ما خرجوا لقتال وما تسلحوا وما استعدوا لذلك لكنهم أخذوا يدافعون عن أنفسهم حتى قتلوا حتى قتلوا جميعا إلا رجل يقال له كعب ابن زيد وكان هناك رجلان عمرو بن أمية اللي الضمري رضي الله عنه والمنذر ابن عقبة في صرح الوافد يعني في مكان قد خرج بإبل القوم نحوه من ذا بها فلما رأوا في مكان أصحاب طيرا تحوم حول المكان عرفوا أن في الأمر شيء فأقبلوا عمرو بن أمية والمنذر بن عقبه رضوان الله عليهم فرأوا أصحابهم وهم قد قتلوا جميعا فقاتلوا فأما المنذر بن عقبة فقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه وأما عمرو بن اميه الضمري فأسروه ولم يقتلوا أسروه ولم يقتلوه لما سمع عدو الله عامر بن الطفيل أن عمرو بن اميه الضمري من مضر جز رأسه يعني حلق له شعره وأطلقه وقال هذا عن رقبة كانت امي نذرتها قمة التناقض هؤلاء يعني يشرعون في الخيانة والغدر وقتل المسلمين ويزعم أنه يعني يطلق عمرو بن أمية عن رقبة كانت أمه نذرتها سبحان الله خرج عمرو بن أمية رضي الله عنه عمر بن مي الضمر بعد أن شاهد مقتل أصحابه جميعا وهو يهيم على وجهه لا يدري كيف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفاجعة التي سميت بعد ذلك فاجعة بئر معونة حتى أنس أن أنس رضي الله عنه ذكر كما في الصحيح البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل شهرا كاملا يقنطوا ويدعوا على رعل وذكوان وعصية يدعوهم ويدعو عليهم بالعذاب وبسخط الله جل وعلا لما غدروا بأصحابه وفعلوا بهم ما فعلوا وقال انس رضي الله عنه حتى قرأنا فيهم قرآنا قرآن كان موجود لكن نسخ اللفظ وبقي المعنى قال نزل فيهم القرآن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا نزل فيهم في هؤلاء الشهداء رضوان الله عليهم بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا كان هذا مما قره الصحابة من القرآن الكريم المهم عمرو بن مية الضمري رضي الله عنه وهو يهيم على وجه يريد المدينة وهو في الطريق نزل يستظل في ظل شجرة و. جاء رجلان يريدان ما أراده من ظل الشجرة فلما تكلما سمع منهما انهما من بني عامر فقال في نفسه أنهم ممن غدروا بالصحابة وقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتظر حتى نام ثم فتك بهما ولم يعلم أن هذين الرجلين معهما هذان الرجلان على وجه الخصوص معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مضى حتى وصل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قتلت قتيلين انت قتلت اثنين معهما عهد من رسول الله طيب يا رسول الله دل من بني عامر ممن قتلوا اصحابك لا قال لأدينهما سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم من علم الدنيا الوفاء صلى الله عليه وآله وسلم عن الدية عن هذين القتيلات إنهما من بني عامر من قتيلة قتلت أصحابك يا رسول الله سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم الذي اتاه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأخبره قبل غزوة باد الصحابة ثلاث مئة والكفار يزيدون عن الألف وأخبره أنه بينما هو في سبيل للخروج من مكة أو قفاه يعني أو قفؤ اللي الكفار أو هو أبيه وأخذ عليهما العه إن خرج ألا يخرج في قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد قريش. طب الآن. المعركة حضرت والعدد قليلة ما خرج الصحابة لقتال خرجوا للعير وليس للنفير وجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميع سبحان الله قال مع شدة احتياجه إليهما قال ارجع نفي لهم لمن للكفار نفي لهم بعهدهم طالما لهم العهد نفي لهم بعهدهم سبحان الله ونستعين الله عليهم نفي لهم لأعدائك للذين ينصبون لك السلاح والسنام وتقوم بينك وبين المعارك الآن نعم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم كان سيد الأوفياء من علم الدنيا الوفاء حتى مع أخس الناس ومع اغدر الناس لا يغدر ولا يخلف عهدا ولا ينقض عهدا صلى الله عليه واله وسلم المهم سعى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع ديه هذين القتيلين وكان من الأمر أنه ذهب في نفر من أصحابه أبو بكر وعمر وبعض الصحابة إلى يهود بن النضير كان من المعاهدات أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا وجبت الدية يعينوه في ذلك فأتوا يهود بن النضير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينونا في دية ذلك القتيلين فقالوا إليفوت قالوا نعم يا أبا القاسم على الرحب والسعه نعينك فيما استعنت بنا عليه اجلس هنا وأصحابك حتى نجمع لك ما تريد سبحان الله وكان الآل القوم في أول الأمر ما نووا خيانه لكنهم لما خلى بعضهم ببعض واجتمعت معهم شياطينهم قالوا إنكم لن تجدوا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحالة فرصة واليهود خونة قتلت الأنبياء إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها ليس أهل وفاء ولا عهد لا كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم سبحان الله ولا تزال تطلع على خائنة منهم هؤلاء هم اليهود الذين عرفنا بهم خالقهم جل في علا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لما خلوا ببعض قالوا انكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال فرصه فمن يصعد إلى اعلى الجدار ويلقي عليه هذه الصخرة ليريحنا من شرها هكذا قالوا قبحهم الله فانبعث أشق القوم عمرو بن جحاش وقال أنا لها وأراد أن يصعد على الجدار فسبقه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بما عزم عليه القوم من الخيانة فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم من بين اصحاب حتى غير أن يخبرهم وانطلق حتى ظن أنه سيأتي بحادة ويعود فلما طال غياب وتأخر قاموا يسألون فأخبرهم بعض الناس أنهم رأوه داخلا المدينة فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بغدر القوم وعزمهم على الخيانة وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الشرعية التي تقول فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أقول لهم خلاص العهد الذي بيننا وبينكم لا وجود له وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تساكنوني في المدينة أخرجوا وقد أمهلتكم عشرا عشرة أيام فمن رأيته في المدينة بعد ذلك فليس له إلا السيف عند ذلك بدأ زعيمهم حيي بن أخطب يلملم الحاجيات واموره وهم بالخروج لكن راس الافعى عبد الله ابن ابي ابن سلول وبعض اليهود ارسلوا اليه ان اثبت قال له راس النفاق لا تخرجوا نحن معكم معي الفان من الرجال سيكونون معكم ان اخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم قالها القران صريحه والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم يعني لو تظاهروا بنصرهم ليولوا الادبار سبحان الله سبحان الله ووقع ما اخبر به القران اخبر به القران كان هذا الكلام بمثابه التثبيت ليهود بني النضير فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج واجتمعوا وتحصنوا نورك حبيب الغالي ربنا يرضى عنه عليك يا شطا واجتمعوا وظنوا ان المنافقين سيعينونهم ويكونون معهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم اياما واياما حتى طال الحصار وتخلى عنهم اهل النفاق وتخلى عنهم اخوانهم اليهود عند ذلك لما طال الحصار بدا النبي صلى الله عليه وسلم باذن من الله يأمر أصحابه بتحريق بعض النخيل بحرق بعض النخيل التي تحيط بحصون اليهود فلما رأوا ذلك أرسل الله جنديا من جنوده وهو الرعب وقذف في قلوبهم الرعب قاموا كما وصفهم القرآن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قالوا سنخرج يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرجون وليس معكم من أموالكم وأمتعتكم إلا ما تحمل الإبل إلا السلاح فقام الرجل يهدم سقف بيته ويحمل ما يستطيع على ناقه وكانوا كما وصفهم القرآن يخربون بيوتهم بايديهم وايدي سبحان الله قبل كلمات كانت حصون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله الآن يخربون ما قال حصونهم ولكن يخربون بيوتهم صارت لما دب الرعب في قلوبهم ليست حصونا ولكن صارت بيوتا لا تحميهم ولا تنصرهم وخرجوا أذلة ونزلت الآيات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض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 وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء الغد إن شاء الله أحبكم في الله أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اجتهدوا إخواني في الله إنها والله أياما معدودات كما وصفها ربنا لا تحتمل التقصير ايامه قصيرة لا تحتمل التفريط ولا التقصير ولا تحتمل الفتور اجتهدوا انها اياما معدوده اسال الله ان لا يخرجني واياكم من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لا تبور اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته